على ارض العفاف تجمعوا على اطهارها نبح الكفوف يموصل الابطال ليلك باسم لا تدزعي ابدا فقد زار الهصو على ارض العفاف تجمعوا على اطهارها فتح الكفو يموصل الابطال ليلك باسم لا تجزعي ابدا فقد زار الهصو بربنا ولنفتكن بجمعهم ولنضرمن عليهم نارا حر ولندفعن عن المآثر والحمار وننزل النبضرب نادرب المنون على أرض العفاف تجمع على أطهارها نبح الكفون يموصل الأبطال ليل كباس من لا تجزعي فقد زار على العفاف تجمع على أطهارها نبح الكفوف يموصل الابطال ليلك باسم لا تجزعي ابدا فقد زار الحصون